بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فزاجرات زجرا فالتيات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب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 وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون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 وَاحْشُرُ الَّذِينَ وَلَهُ وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَدْخِلُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ